Oh, ويحسب الإنسان أن نجمع عظاما بلا قادرين على أن نسوي بلانا بل والقمر يقول لإنسان يومئذ أين المفض كلاه لا وسط إلى You yeah. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ بالمساء سوا فجعل منه الزوج لذكى والمثى فجعل منه الزوج لذكى والمثى أليس ذلك بقادر, بقادر